اما بعد فان اصدق به كتاب الله وخير الهدي بحمده صلى الله عليه وسلم وشر الاول بجزاء وكل بسنه بدعه وكل بدعته ضلاله وكل ضلاله ان يعرف بغير الله وكل عند قوله سبحانه هتامرون الناس بالبرد وتنسون أنفسكم وأنكم تشدون الكتاب افلا تعقلون في بالسر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلي راجعون إلى اخر الحالة اتامرون الناس بالبر هذا الخطاب موجه لبني اسرائيل ولكن لنا عبره وعبره في القصص <تصفيق> القراني ما هو خاص باممه دون اخرى بل هو تربيه للجميع اياك اعني واسماعيل هذا من جملة العهود والمواثيق التي نقضها بنو اسرائيل وهو كما تعلمون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الدين الدين الاسلامي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الصمام لهذه الامه ولهذا الحق سبحانه وتعالى رشح هذه الامه للخلافه بصفه عظيمه الا وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال كنتم يا امه سيدنا محمد كنتم خير امه اخرجت للناس بماذا نالت غير خيريه قال تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جعل الامر بالمعروف عن المنكر مقدما على الايمان بالله بمعنى انه جزء من هذا الايمان الشرط الاساسي في هذا الايمان هو القيام بهذه الدعوه فنحن مامورون بان نقوم بهذا الاسلام وان نبلغه للناس وكل من اعترض طريق الدعوه الا وابشر عليه السيف كل من اعترض طريق هذه الدعوه وحاصرها لهذا كان الجهاد فالجهاد جزء من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم وقال في الايه الاخرى سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فعلو. ولعن الله بني اسرائيل على لسان داود واسم مريم ذلك بما عسرتم كانوا لا يتناها عنكم فعدي اي لا يقوم بعض لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر فعدي لا يقوم هنا بالحر والارمن هكذا بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سفينه هذه الامه ونجاتها فالعمر بالمعروف نعلم فالحديث معروف الحديث ها؟ مثل القائمين والرسول الرسول المثل القائمين في حدود الله والواقعين فيها كمثال قوم استهموا على سبينا فكان بعضهم أعلى وبعضهم أسفلها فكان الذين في الأعلى يرون الذين في الأسفل يقولون هذا نصيبنا فنحن يعني نتحمل مشقة في سق الماء في الصعود إلى الأعلى لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا نصيبنا ونحن أحرار في نصيبنا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقاً ونسق الماء ما, ما نفكرنا في الصعود إلى أعلى قالوا والذين في الأعلى يسمعون ويرون ما هؤلاء فاعلوا قال إنهم سرقوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإنهم ضربوا على ايدينا نجوا ونجوا للحياة فهذه سبيلة الحياة فالخرف كثير الزنا خرق والتسبرج خرق والدعارة خرق والربا خرق والقمر خرق خروق خروق سبيلات عشنا الغرق وبعدها الحرق خلاص فالله سبحانه وتعالى عادل على بن اسرائيل بكونهم قاموا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولكن مع الاسف ما اتموا وما اكملوا ولهذا يقول لهذه الامه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر المقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ما والمقص هو اشد البغض يعني المضروب البغض من مرات ومرات يقول اشد البغض والمقص من الله هو ان يقوم الرجل بامر غيره ونهي غيره ثم هو لا يستمر ولا ينتفع هذا عار شمع فالله عز وجل اسرائيل ايضا هذا الفعل يسري فقال اثارون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تطلعون الكتاب فكان الواحد من علماء وطبعاً هل أقول شيء من علماء فقط كلنا علماء من عرف شيء من هذا الدين فهو مرمو بكبيره وليبلغ الشاهد منكم الغائب أنت سمعت درساً سمعت خطبة سمعت جزئية سمعت كلية سمعت آية سمعت حبيثاً يجب أن تتمر وأنت يعني بما سمعت وتفعل ما سمعت ثم تبندل إلى أهلي وإلى جنانه وإلى كل من يتطلون فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب أبو نوعا أو عبد اذا إذا كان بم أسرائيل الواحد منهم سوزاج من منهم يمرون بالصلاة وبالصيام وبالصدقة وبالسنه الرحيم وبالفرن والدين وبكذا وبكذا ثم هم يعلمون صفات رسول الله ويعلمون أن هذا الدين حق ثم هم لا يأثبون ما يفعلون ما هذا الدين الله شناعلده حتى كان من رحم منه إذا سئل إذا سئل هذا رسول رسول حقا وما جاء بهذا القرآن هل هو كساب الله حقا فيقول في أذني سرا قلناه حق ولا تقول أحد كذا مبين وهذا ثابت الله شناعلده كذا فقال أصابر من الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنفس تون الكتاب شو البر البر هو جماع الخير كل خير من واجبات ومستحبات الدين كل خير كل بر فهو مست من البر ان البحر البر البر عند حدود تبارك فكذلك البر المشتق من البر معنى الواص اسم الدين كله الواجبات شو الواجبات كل ما اوجب الله عقيدة وعبادة وشريعة واخلاق كل واجبات ومن الواجبات هناك واجبات فعليه وهناك واجبات تركيه واجبات او الله تتركها وواجبات وجب الله تتركها من الزنا والربا والقمار وكل هذا بكل بعضه وجب تترك كل الواجبات دخلت دخل دخل وكل المندوبات فعليه وتركيه دخلت الكل بالتقويض سبحان الله الغالب اليوم نرى خصوص العلماء التصدوا هذا الدين التجارة. تتخذوا هذا الدين حلبة للاسترزاق اتخذوه صناعة لكسب الرزق وجلب الدرهم والدينار، صناعة فتجده خطيبا تجده واعبا تجده عالما يعني في التلاع والسلفزة وهو يقول اشياء واشياء للناس يقر وينهاء وهو لا يأسمر ولا ينتهي بان بأن يصلوا هما يصري صلوا أنت يامرهم بالزكوة والصداقات وهما يبزكوا وليسك ولا يتصدق يمرهم بسنة الرحيم هما يسر رحيم ينام عن الزنا وهو يزني ينام عن اللواط وهو يروح ينام عن التبرج وأبناء ومناتوه متبرجات وهو الرج متبرج الرجل متبرج نعم متبرج كيف متبرج شو متبرج التبرج هو خروج من البرج خلق الله الذكر والأنثى عنده خروج خاصه بروج حماية ثم يخرج من البرج فان يصير شرفه يعني جنترة طليانية أشادة متبرج واللي من بنطلون أشادة متبرج واللي عملك الفصح أشهده متبرج واللي احنا فنحيته هذا متبرج واللي عنده سحب وخليلته وخليل مجرم متبرج مجري متبرج قد ينهى هو التبرج وهكذا وهكذا وهكذا خروج للبرج فالدين والعقيدة فرج حماية للإسعاد فإلى خرج المسلم تتبرج التبرج لا يشمله الأنثى فقط بل حتى الذكر وإنما أتلقى التبرج عن الأنثى ليش لأن الله اطرق على الأنثى وأكبر ما يجب حمايتها هي الأنثى وأكبر برج للمرأة هو الإسلام والعقيدة وهالدين فهي دخلتها أقول سبحان الله هذا الفعل من هذا الإنسان الذي يمر بالخير وهو أبعث ما يكون على الخير وينهى عن الشر وهو غلطوا في الشر يا للعار الشمال أعوذ بالله أشهد الدعوه هذه انتكاسة هذه بلبلة تحدث بالناس هذه زلزلة هذا يزعزع عقيدة الناس ويزعزع كيان الناس ما يبقى الناس ابدا يثقون في الدين وكل من يتزاحم الامر الله نعم ما يزيقون ايه هذا المجرم الذي يظهر للناس شيئا وهو يحارب يأمرهم لا ينهى ولا يستمر ينهىهم ولا ينتهي اخواني ما نفهم من الايه ان الله ينهانا عن ان بالمعروف ونهى عن المنكر لا وكلنا يجب ان ناظر بالمعروف عن المنكر انت يا اخي الكريم مامور بان تغمره نفسك اولا بمعروف وتنزجر عما نهى الله هذا وثم سامر غيرك اولا ابتداء مش متزوجين انت بزوجتك وبنتك ووالدك مرم بالمعروف قدر استطاعتك والنتيجه بيدك اذا انحرف كما انحرف ابن اللول خلاص انت نقول ببلاشه انسيشه وتبرك ما انسيشه ها الله اني مروم مفصل كذا عندك والدين مرهم هم. انت مأمور. وانا انت مجرد. عزوه الله. نس حتى من فاق الصحر كلاسي. الذي يسعد المنظر وقول هذا الذي يمر. وهذا الذي هنا هو مكلف. جهن بزحرة تجل سوى الهاتف الذي يقول. كل بعيد. هو مسؤول. كلكم مسؤولكم بسعر عيد. كلكم. حتى الزوجة مسؤولة. وحتى الرجل مسؤول. وانا بالمسؤول. وكلكم مسؤول. ما في احد يمكن ان يخل مت المسؤولية. ويتموز على المسؤولية. قابل ذلك. فانت اول من تصحى سلك السلك الراحه التي تصحى رؤوس العلماء اول من تصحى راس ما يمكن ابدا ان تحاول تمنعه اقول عندك عندك إياك ثم والمياخ ان تفهم من الايه ان الله ينهى هذا الذي لا يامر هذا الذي لا لا يمتثل لا يتمر بالامر ولا ينزيه بالنهي إنها الله أن يمر النار من المتابق إذا فهمت هذا من الآية فينبغي أن يقطع لسانك بل رأسك لأنك عاكس ما يريد الله شو هي لأن الله ينهى إيش عن معاكسة ليه وما تتمر ليه وما تنتهي عن هذه، عن التضارب وعن التضاد، هذه المعاكسة وهذه المخالفة للهضائح والا يا اكثر مطالب بامرين انس مطالب بامرين اثنين اولا ان تعمل بما امر الله وتنتهي عما نهى الله ثم تصبر غيرك بما امر الله وتنهى غيرك عما نهى الله فهذان امران اثنان اذا قمت بهما معا كان الجمال والجمال اذا ان يعني اثمرت انسهيت وامازان خيرك كان حيث غيرك هذا الكرام. واذا انت تركتهم معا فهذا الخسر وقت معا. والعياد بالله. مأسى مرز ولا اعمل. من زهيت ولا نهيت. هذا هو الاجراء. والعياد بالله. لكن اذا قمت بواحده سقطت عينا. التمارس صليت الصند وعملت في الشريعة كلها. وما اخذوا الامر معرفة عن النساء. سوف يحرقك الله انك لم تعمل. تتعاملت خلاص. ولكن يحرطك الله ليس واجب واجبا او لا. يعني قمش بالدعوة ولكن انت ما فعلت، كل ما سدعون ليس مرضك له بعملك. الله يسيل عنك العقاب. عقاب الدعوة. عقاب الارض معروفنا على المنكر. ثم يعاقبك على عدم يعملك. فانتم هذا ولا لا. وانا فكما يقولون على مدير الكاس الانكروا على الجلاس. مدير الكاس يجب عليه انكار على الجلاسير يركز يعني هو يفرق الكيزان الضخام داخل الحانه يفرق يقول لما هذا مطالب بان يفرق ويقول ثق لا هذا خمر حرام يا حرام حرام ومطالب كذلك هو مطالب بان لا يفرق ومطالب بان يكون للناس حرام حرام فاذا قال حرام سقط عنه. او كم طارد فيه. يقول انه يفرد. ويساعد على المنكر. كذا. كما يقول الامام مالك رحمه الله. اذا قلنا انه لا يمر بالمعروف ولا ينعى المنكر الا اذا كان مثل الملائكة ومثل الانبياء والمرسلين. معمر احدنا. طبعا. اقول لي هذا كامل. كامل بشي اني مجيزة اثنين. ما فيه الاحد. كامل. لا يؤثر كريم. انما الكمال لكي تنتج دعوتك ولكي تزمر لا بد ان تنتظر وان تنتهي كن مثالية لان سبحان الله الدعوه مهما كانت طناها رناها ما يمكن ابدا ابدا تنبهي ميته اذ اذا كان صاحبها مؤتمر بما يامر ومنسى يعمل يعني ترجمه حيه الدعوه يعني دار بقاله وحاله بقوله يدعو وبحاله هو صورة من الدعوة هل تنتج ولا لا تنتج ولهذا يقولون رجل في ألف رجل حال رجل في يعني سبحان الله يقولوا حال رجل خيرا حال رجل في ألف رجل أفئر من قولي ألف رجل في رجل طيب هذا المعنى? يعني واحد يتطبق يدعو الى الله يتطبق بحاله وهو صورة حية للاسلام صورة للدعوة الكاملة. بتصرفاته بأقواله بأعماله ببيت بوضيغته بكل يعني هو في واحد. هذا يأثر في اله وما يقترش آله في أسره في واحد في مقدر ما يأثر حال هذا في آله. ماللو? لهذا اخواني كان رسول صلى الله عليه وسلم يزجر الناس ويرضى من هذا المعنى والقول ليله الاسراء والمعراج لما اصري به عليه الصلاه والسلام قال رايت اناسا يعذبون ب ب بأن قرض بانهم تقرض شفاههم في الاخره يعني في البرزه الان هناك عذاب في البرزه ناس تقطع شفاههم بالقريض نطقها عذاب ثم بمجرد ما تقطع ربي سعاد او تقطع وسعاد وتقطع وهذا عدمه تساءل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء خطباء امتي وهذه في نحن, نحن. هؤلاء خطباء امتي الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يذلون الكساب أفلا يعقلون أفلا يعقلون ليه العقل سميه عقل لأنه يعقل صاحبه ويضبطه ويزره يضبطه عند الطاعة ويضبطه ويزره عن المعصير هذا العقل سميه عقل يطلق. أفلا يعقلون وفي الحديث الآخر قد يجاء بالعالم أو بالعلماء يوم القيامة يوضعون في ساحة جهرنا ولا يجد الآخر فسنتمت الأقصابهم مصار لهم تخرج هذه الأشياء كلها تخرج فيدورون بيها كما يدور حمار ورحاة ثم يتبع عليهم أهل النار يقولون ماذا بكم ماذا حصل أشهر هذا نحن عهدناكم في الدنيا قطباء وعار ثمرون الناس بالمعروفة اللي ماذا حصل عليهم هذا يقول كنا نأكل؟ نقول ولا نعمل نامر ولا نأثمر ولا ولا ننتهي كنا نقول للناس ما لا نفعل بل ورد في الحديث الآخر أن أهل الجنة يقولون اطلعهم الله على مهل جهنم وهذا معهم موجود يقول يعني حينما يرونهم هناكذا يقول مالحشيب نحن ما ادركنا ما أدركنا في الجنة إلا بأشاداتكم إلا بتوجيهاتكم نحن منا رضا الله والجنة سمتعنا بالنظر إلى وجه الله قلنا وحيانا وحيانا وأوجدنا بتزكية نفوسنا وإكمالها في الدنيا بيرش أساسيكم أنتم بعد حسن يقولنا لم كنا نقول ما لا نفعل نامر ولا نتامر إنها ولا نمسان نسأل الله العقل ولهذا يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كانت نتسعليمه تتعلم انت ايه باتمن من سبعت بعلمك ايه هجب علم نفسك يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان لك سعليم تصف الدواء للإستقام وللدارة كيما يصح بيه وانت تساقيره انت, أنت طبيعت عامل انت بريد ناسك. حتى قال ها فاذا فابدأ بنفسك فابدأ بنفسك فانهاها عن غييها فإذا ازهد عنهم فأنسى حكيمه فهناك يسمع ما تقول ويشتفى في القول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وساسي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم نصر الله على العالم ايه. ايه. إذن هذا مضمى قولي سبحانه أطامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم مانا تنسون أنفسكم أجو معاملة الناس الغافل لله كان يعملون وما ينسل ولكن نسي هناك بمانا يعني تأخذت نفسك وعملتها معايلة معاملة الله وغاية العلق أي أتمرون الناس بالكر وسلسون أنفسكم والحالة هذه وأنتم شفلون الكتاب أفلا تعقلون والحالة هذه وأنتم شفلون الكتاب عارش أنتم عالم عالمكم عالم يعني بالأوامر والنواه وأنتم معرفون عنه عار يا الكريم ثم قال بعدها سبحانه واشتعينوا بالصبر والصلاة تقدمت اوامر ونواهي وجهها الله سبحانه وتعالى يعني من جمله ما في العاصي والميثاق الذي اخذه على بني اسرائيل ذكر ما اوامر سبقت ونواهي توجهت الى بني اسرائيل فيقول سبحانه وتعالى هذه التطبيق هذه الاوامر والجنب هذه النواهي صعب جدا جدا صعب بماذا يمكن ان نستعين على تطبيق هذه الاوامر والجنب هذه النواهي بماذا نسعى هناك آلة الاستعانة به. ها على صديق هذه الأوامل. اشي من الذي يعين الانسان الله. واذا اذا فاسال فاسأل الله واذا استعنت فاستعين بالله. الله هو الوعي. ولكن جعل لهذه الاعانه سببا. اياك نعبد واياك نستعين. اي لا نستعين باحد سواء. لكن رب العزة دلنا على سبب. بواسطته نصل الى العون من الله بسلك الواسطات لابد ان نتخذ وسيلة نتوسل بها الى هذه الاعانة من الله فقال سبحانه من جملة هذه الوسائل التي ندرك بها العون من الله وهو نفسح العون درك اشهرون قال امران جميع بالصبر بالصدر والصلاة اولا بالصدر والصبر هو حبس النفس على ما تكره فالنصر يحققه الصبر كما قال رسول الله عليه وسلم فان النصر مع الصبر وفي المثل النصر صبر ساعة صبر ساعة صدرك النصر فاذا اردت ان تنتصر على العدو فاصبر اصبر احبس نفسك اصبر وصابر غالب غالب الذي يصبر انا فالعبد يصبر على باطله فانت اصبر على حقك الصبر هو المطية التي تصل بها الى رضا الله وجل الصبر شيء تقرع به رؤوس به الاعداء وهامات الاعداء الصبر هو النور في الطريق الى الله كما يقولون في قال ابن علي رضي الله عنه قال الصبر مطيه لا تكبو وسيف لا ينبو ونور لا يحبو سبحان الله الصبر استعينوا بالصبر الطريق طويل اعظم عده واعظم سلاح تأخذه في يدك والطريق ما قلنا شاق وطويل حتى تصل إلى الله وتدرك المعالي والكمالات عند الله لابد من الصبر وهذا الطريق محفوظ بالاشواك وفيه أورام وفيه حفر وفيه أشلاء وفيه اهتمام ولا بد من الصمود حتى تزحف فيه جماجم لابد من الصمود. سبحان الله قد يعتريك يعتريك سبحان الله مخاطر تعتريك طريق مالك ينهب شو ذا في اولادك ربما يحبس ربما تصفى تماما الغربه طول الطريق ناياب الناس انتظار وانتظار وانتظار اصبر يا اخي لا بد ان تنال الصبر على ما يقول العلماء الصبر يشمل الدين كله الصبر جمال هذه الشريعه الصبر على الطاعات والطاعات كلها تكرهها النفس لا تحبها تكرهها تكرهها وجهنم محفوظه به بالشهوات. والجنة محفوظة به في المكان. فالمكان اردت ان تدخل الجنة فعليك ان تستحمى هذه المكان. اشي هي? بالصلاة بقيام الليل. بالجهاد في سبيل الله. بالدعوة الى الله. كل ما تكره النفر من الطاعات فهو ها? فهو محفوظ. فهو محفوظ من الجنة. لا بد ان تقتحي. لكي تدخل الجنة. لكي تخرق هذا الصفر. هنا وجا على الشهوات وجاء محفوف بالشهوات الناس تحب الزين تحب القمار تحب الربا تحب النساء تحب كل شهوه تحبها لابد ان تصبر على ترك الشهوه كده لابد ان تصبر على ما قضاه الله وقدره تصبر يا سبحان الله وقد وصفر وكان سيد الصابرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله في القرآن الله اشترى ممن؟ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن من هم يا رب؟ قال السائبون العاشدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون اتقابلون بالمعروف والنافون عن المنكر والحافظون بحجود الله قاموا بيدنا صبر نعم نعم أجل العاملين الذين صبروا إنما يوفى الصابرون اجرهم بيدين حساب فأكبر أكبر زاد في طريقك طريق إلى الله لجأس ذلك المعاني والمكارم هو الصبر فقالوا استعينوا بالصبر هذا اولا ثاني والصلاة الصلاة نور الصلاة تنور القلب وتنور الروح الصلاة سبحان الله متردد الشيطان تتردد وتبغد في الشهوات والملذات، لأن الله يقول في القرآن إن الصلاة سنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة سبحانه وتفسح الخط بين العبد وربه فتدربه عن مراقبة الله، حتى لا يلحم لدد مراقبة لله هذه الدرجة العالية لا يلحم لأحد ولا يمكن أبدا أن يشد لأحد أو أحد. أن يركع خلاص لأن هذا وصل فالصلاة اخواني هذا اكبر زاد في طريقنا الى اداء الواجبات وترك المحرمات نستعين بالصبر والصلاه بالصلاه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر ونزلت به نتفست فيه مهمه مصيبه اش كان يلجئ يهرع الى الصلاه يهرع الى الصلاح. الى الصلاح. وفي بدر الجيش الليل كله يصلي ومن هنا كان كان دنا يعني شراس الخوف وصلاه للصخاء وصلاه ايش الكسوف يا سبحان الله ايش نستعين بهذه الصلاه على كشف هذه ها وهذه المصائب اللي تنزل من السماء ابن عبد رضي الله عنه ولما اخبر بمنته اخيره اشعمل قرئ الصلاه وقرا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة كان يعني صلاح الدين الايوبي يقولون كان يعني طب بالليل على الجيش. فكان يعني الطائفة التي يجدها تقوم الليل. وتصلي بالليل. يقول ان شاء الله نحن سننتصر ياتي يتنظر من هنا. واذا يعني وجد طائفة نائمة قد يقول ستاتي الهزيمة من هنا. سبحان الله أعظم مفتاح للنظر وأعظم ها وصول إلى الخير بيقبر بهذا؟ بالصبر والصلاة وإنها قال واستعينوا بالصبر والصلاة ثم يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشحين إنها بقره قال وهذا الضمير يعود على الصلاة ولا يستوى بلاحظ وإنها حقا الصلاة كبيرة إلا على الخاشحين يعني شابها على النفوس من يقوم من اليوم بالليل بيتصل يوم الصبح في إلا من كان خاشعا لله، ها خاضعا لله، مستسلما من مقابل الله، ما شاء الله. هل يقول؟ ولكن صارنا بضمير يعود على سلك الأوامر تلك الأوامر وتطبيق تلك المناهج. يقول هذه تطبيقها هذا صعب، وإنها يعني قالوا استعينوا على تطبيقها. كل بيت صبر وصبر. يقول وإنها لكبيرة. الا على الخاشعين الا الذين استسلموا لله وقادوا لشرع الله وخافوا الاستولى على قلوب من خوف من الخوف من قطع الصله بالله صدقوا مع الله واخذوا دينهم لله واستولى على قلوب حب لذلك وخافوا من قطع الصله خافوا من الطرد خافوا من العذاب لان الخشية معناه او خوف عن الا عن الخاشعين ثم وصفها رئي الخاشعين قال الذين يظنون انهم لاقوا ربهم وانه من اي راجعون اظن اخواني يسمي معنى يسمي المعنى يكفي المعنى اليقين وقال كثير من العلماء ان هنا أظن بمعنى اليقين واعظم عون أعظم عون على تطبيق هذه الاوامر والسنن النواهي أشو هو الايمان بالعوده الى الله بالمذول بين فالذي يؤمن بأنه قدر أو بعد قدر سيمثله في تحكمة الله ويناقش على الصغيرة والكبيرة عن نقيل والقطنير هذا الذي ينتفع دفعا إلى أن يتطبق ما أمر الله ويجتبع على رضا الله لهذا قال وإن الكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ناقوا رقير أما الذي لا يؤمن من دعثه النشور هذا ينتفع لا فكيف تستخون إن كفرتم يوما يجعل الهتابة هل هذا ما يستخون ما يطبقون عمر ما لا يسرعون لنهي. ليش؟ لأنهم لا يؤمنون بالمسور بين ايدينا. لا يؤمنون بالبعث, بالبعث والنشور. لا يؤمنون بيوم القيامة. هؤلاء خلاص فيقول سبحانه وتعالى. أولئك الذين يؤمنون بهذا اليوم هم الذين يطبقون معهم. فقلنا الـ الـ الـ الـ يعني الظن هنا بمعنى اليقين. لانه ما يكفي ان تظن ان هناك يوما سيأتي غضل وبعد الغضل. ان هناك عالم اخر سيأتي الله هذا ما يكفي الظن. ولكن ربنا عبر بالظن لأنه الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ويؤمنون بالمسهل بين يدي الله. هؤلاء يتوقعون اليوم او غدا وبعده فهم ينتظرون. وهذا الانتظار وهذا التوقع هو ظني. فلذلك عبر بالظن لانه فيه نوع من الظن فهم ممكنون ان تماما يقين بان هناك ما وراء هذه هم يتوقعون اليوم قد بدت السنه سنتين عشر سنوات سن سن سن سن كذا نبي الساعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه اخر الأمة ما هي والوا الى الاخره ما ندري غدا او بعده قد كان ذلك هناك اللي شايفه في الضوء وفي الظلام يعني نقصد الوقفه وهناك من قال من المفسرين ان مراقب الظن هنا الظن على حقيقته وهو الطرف الراجع كيف الذين يظنون ما الذي يطبق ما امر الله ويستجيب ما حرم الله ويكون نسخه من كتاب الله ونسخه من سيدنا رسول الله من اولئك الذين يظنون انهم ملاق ربهم انهم سينظرون الى وجه الله الكريم يعملون هذا ليش انهم يترقبون النظر الى الله واعظم نعمة في الجنة هي النظر الى الله سبحانه وتعالى ما فيه ابدا اعظم من هذه حتى كان رسول صلى الله عليه وسلم يطلب ها من النظر الى وجهك والشوق الى لقائك ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك غير الرائعة مدرة على متنة مدرة حديث صحيح فكان نظر اعلى واغلى من الجنة من عين. أعظم لذة تحصل للإنسان وأعظم حلاء وفي الآخرة هي بذك النظر فهم يقولون وهذا طبعا مظلوم الذين يظنون أنهم لا وربيه وأنهم سيظرون إلا فالضنفن على حقيقة الذين يظنون أنهم يثابون ليه كان الظلم هذا؟ لأنه ما يقين على أن أعمالهم مخبولة ما يقين أنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعترف وتفعل من الأعمال الصالح ما شاء الله ولكن غالب ظنك كما الله يكبر أما عندك يقين ما عندك كده ولذا الله مدح المؤمنين بدونهم ها الذين ها يحشون ها الذين هم من خشة ربهم وشيقول والذين هم في آيات ربهم والذين يؤتون ما آسوا قلوبه مجلة يؤتون من الأعمال الصالحة ما أسوّطهم يخافون أن ان من رب الله نفموالا بل يخافون من سوء الخاتم ما عندهم يقين على انهم سيموتون على الإيمان ولذلك يقول العلماء ما قطع أكباد العارفين إلا الجهل الخاطئ بل الجهل السابقة ما يدرون في أي كتاب نحن ما ندري وش في كتاب السعداء ولا في كتاب الأشقياء هذا والله يترك الإنسان يقطعه خاف فان ستظن ستقدم اعمال صالحه وترجو الله بذلك فالمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء الخوف يزره عن المعصيه والرجاء يدفع الى الطاعه فنرجو من الله ونظن بالله الخير انا عند ظن بعبدي نؤمن ونظن ان الله سبحانه يسمع لنا بالامان ونعمل ونظن ان الله سبحانه يقبل منا وندعو ونظن ان الله سبحانه يستجيب لنا لا بد من هذا وانا عند عبدي الظن ولكن أعمل. اعمل حتى حتى يستقر. صدق ضمنك بالعباد فلذا قال سبحانه وتعالى هنا الذين يظنوا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعنا بعدما نتم هذا أعاد سبحانه وتعالى النداء لبني إسرائيل لأنهم كالبلد كالصم البكم العرض فدائما النداء ولذلك سبحان الله الله أرسل لهم رسلا كثيرين حتى كانت كل مدينة تقريباً او كل بقعة فيها رسول وكان يرسل الليهم يعني في وقت واحد سبعين نبيه ليش؟ لأنهما كل تموظوه كلما كفرت النباه والفطانة والشجاعة والحلق في الإنسان كان يكفيه الإشار الذي يبتكفيه الإشار لهذا هذه الأمة بعث الله لها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد واحد, واحد. وكانت في الكفاية كل الكفاية بالنسبة الى الصلاة الصالح ومن الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جاء الطمس وجاءت الكارثة وجاءت المصيبه لما قطعت هذه الأمة سينتها برسول الله وبكتاب الله اعترتها المسيبة اعترتها المصيبه وأذنها الله الرحمن المهم الله سبحانه وتعالى مره أخرى يقول يا بني اسرائيل اذكرنا على جباكنا في الأول والعهد القريب يا بني إسرائيل واحنا قلنا ليش خل يا بني اسرائيل نسلهم لابيهم وهو كان في عهد رسول الله وكفرتهم من في عهد رسول الله فيقول لهم يا بني اسرائيل يا ابناء النبي الذي كان مثاليا في العباده والطاعه لله وفي الدعوه الى الله كانوا مثل ابيكم كانه يحفزهم وينفعهم دفعا يستفزهم لان يكونوا من المؤمنين الصالحين امنوا بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم فكان أبوكم من المبشرين بهذا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم والله أخذ عليه هذا الميثاق وهو أدرس هذا النبي أن يؤمن به ويتبعه فهو آمنوا به ويتبعوه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم والذكر كما قلنا الذكر معنا لا تنسوا إنه اللي ينسى ويظهر ويشهر وينهو فقط اجتروا اجتروا سلك النعم والنعم ما أكثرها احنا كلنا ذكرنا الكثير منها وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا السياق عد عدة من النعم فقال يا بني اذكروا تلك النعم ومرضوا بذكرها شكروها لان الذي تذكر النعمه واستشعر بها يشكر الله الذي اسداها والذي اعطاها بيش شيء اولا بالقلب اكثر من واعطكم نعم كثيره فاشكروه فمن اول شكر هو اعمل بهذا الرسول كنوا نسخة من كتاب الله كنوا من أسباع رسول الله آمنوا وصدقوا بقلوبكم بكم بهذه الرسالة وهذه العقيدة وهذا الدين من وثم بلسانكم شغل الله اله الا الله وإله رسول الله ثم بجوارحكم كنوا مع أسباعكم كنوا من جملة أصحاب رسول الله اذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم ونعمتها قلنا هذه لكيها مضاغة إلى الله فهي جنس تشمل كل النعم كل النعم وعلينا نعم كثيره نحن مأمورون بشكرها نحن ماءورون بذكرها وشكرها يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ثم تروها ونقول واني فضنطكم على العالم فبنوا اسرائيل في عهد موسى عليه الصلاه والسلام ما كان احد من الكرة الارضيه كلها كانت كافيه بالله لا تعرف الله منقطع صله بالله فهم كانوا في عهدهم على صله بالله عز كانوا يتبعون موسى عليه الصلاه والسلام فكانوا ينالوا الواعده من الله فما فيهم في, في عالم زمانهم ما في مثله فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بذلك الاعمى أن يواصلوه يبقوا عليه وهو بمتابعه سيدنا محمد والإيمان بهذا الدين بيه والانخراط بهذه الشريعة الشريعه واصلوا هذه الدعوه قلتم لنا اني فضلت مع العالم هم كانوا من فضلاء الناس ومن اشرف الناس ولكن لما انحرفوا لما كذبوا لما عارضوا لما عاندوا لما نقض العهود عشان تطابيرهم لعنهم لعنهم وغضب عليهم وصخت عليهم سبحان الله فهم إذا أرادوا أن يكون أن يواصلوا ذلك الفضل عليهم أن يخرجوا في امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأمة كما قلنا هي خير أمة أخر جسم الناس ها؟ سبحان الله بعض العلماء قالوا ربما يتعارض هذا مع كل رسول سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة فإذا قالوا لهذه الامه يا افضل نساء الامه فغاث افضل من كل فهو افضل من كل رسول وام افضل من كل امه فلهذا يجب ان نقول ها فضل مع العالمين يعني عالم كده فانتم اذا اردتم ان تستمروا في هذا الفضل وفي هذه الخيريه وتبقى افضل العالمين فانخرطوا مع هذه الامه لان هذه الامه هي خير امه سكونوا أنزم من الثلاث وثلاث وثلاث وثلاث وثلاث من خيري أمة الأفضل وأنف الضلط على العالم العالمي. ثم يزيل في السرغين يراهب هذا السرغين ويرهبهم الله يراهبهم من يوم وقلوا اتسقوا يوما احضروا يوما اتقوا يوما لا تجزي نفسه عن نفس شيئا يعني اذا لم تؤمنوا بهذه الرساله اذا انتم كذبتم بهذا الرسول اذا انتم اعرضتم عن هذا الكتاب فكونوا على بال ان هناك يوما يهددكم فاحذروه احذر هذا اليوم ايش احذروه بالايمان بهذه الرساله ولا الخرافه واتقوا يوما ونذكر هذا اليوم اشاره الى طاعته واهواله واتقوا يوما لائقا فقال ثم من اوصاف هذا اليوم قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس وان بلغت في العلم والكرامه ما بلغت كالانبياء والمرسلين لا تجزي نفس اخرى ابدا لا تنفعها ولا تفيدها ولا تقضي شيئا عنها ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني ينادي اهله أهل وعجيبته أهل يعلم ويقوم يا بني عبد المناب يا بني عبد المتطلب وثم يخصص يا عباس يا فاطمة انت محمد انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة انقذوا نفسك من النار والله لا اغني عنك من الله شيء ما انفأت ابدا الا بي واتقوا يوم لا تزي نفس ولو بلغت في الكرامه ما بلغت نفس سيدنا محمد. ما ينفعش عباده الى كفر. وخريس عن المله. نعم اذا كانت عندك بطاقة الانتساء شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ينفعك ما ينفعه والله ينفعك يشفع فيه ويرضب فيه. واتسقوا يوما لا تنزي نفس ولو كانت هذه النفس ما كانت. لا تنزي نفس عن نفس ولو كانت هذه النفس الثانية من الأقارب لا من الأباعد ما زلت أبنى نفس عن نفس شيئا ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس تقوا ربكم واخشوا يوما وخشوا يوما يوم لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جزء عن والده شيئا وليه عبر الوالد المولود؟ لأن أشد الناس عطفا وحنانا وشفقه وحنيه الوالد لعوالده والولد مع والده مع مع كذلك الانسان يموت على ابيه ولا يموت على ولده يقتحم كل شرط عليه فالله عبر عن قروره رغم هذا يوم القيامه ما ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قلب سليم سليم من الكفر والشر سليم من الحقد والحسد سليم من الرياء سليم من حب المعصيه سليم من الشبهات والشهوات سليم من كل ما يؤذي ويضر القلب سليم والقلب السليم هو القلب الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله القلب الذي سجد لله سجد ما رفع بعده حظيره هذا القلب السليم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا شيء مولود لانه سبحان الله قد بده يزال المولود ليش ينفع ينفعوا في الدنيا ربما يروح الاخره ينفعوا ما في وقد وصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين لا بد الولد ان ينفع اباه ولو كان كافر في الدنيا لا في الاخره لا ما في ولذلك قال ولا مولود له هو الكاذب هو جاه من عوالم الباطن قد يكون سبحان الله يقول إنسان يعني المولود المولود الصغير اللي ريت نقول غالب ما المولود عن الصغير والصغير ورد في الحديث أن أولاد أولاد سعد كبر سوسره يقول الصحابة يعني هلق فرد يصير واحد وإيش عندي فرد إني قدمت شيء في ولد في حياتك توجدوا عند الله سبحانه وتعالى صتصب بسبب الجنة هل عندك فرق؟ كان الصحابة يتزوجون ليش؟ ليوجب لي أولادا لي ويتمنى أن أن يموتوا سقراط. فش قردا من يدخلوا الجنة؟ من يش على أنه يعفون أن يدخلوا الجنة حتى يطلع تأوه. ورد في الحديث الصحيح. اللي مات له ثلاث ورثة استوجب دخول الجنة إلا سهلة القسم. خلوا سنيم فخلتنا. خل واحد خل واحد. إذا ما تملك واحد ما أحد يدخل الجنة حلاص. قال لا ذلك المولود لا كنت مولود هذيك المولود اللي امسك يدخل بابه جنك يشوف في ابيه وفي اولاد ابيه هذا ما ينصح إلا الا مع ولا مولود وجسم اوكي تنقل مولود المولود على المولود المتصل ما قال ولد قال مولود يعني مو مباشره منك اذا كان ولدك لا ينفع والصغير لا ينفع بجنب الكبير إذا كان ولدك لا لأيه فأكيد ولد الولد الولد باية ما عبد ورد في الحديث ان الأم تاتي الى ولدها وتقول له يا ولدي يا ولدي أما تدري أما تعلم أما تذكر أن بطني كان لك حواء أن بطني كان لك, حواء. كان لك وعاء وحجري وحفني كان لك حواء وثبي كان لك سقاء وظهري كان لك مركبة اما تنفعني أما تنفعني بحسن واحده افك بها نفسي يقول والله يا اماه من احرز ما يكون الا تلك الحزنه الهامي نفسي نفسي ثم فر منها يوم يفر المرء من اخيه ثم اذا ينظر يفر منها وكل ما الاهن منها يوم يفر المرء من اخيه و امه و يوم يفر من, من اخيه و امه و ابيه و ليش يا رب قتل كل مريء من منهم يوم ايه شبه كل واحد يفكر في نفسه ويقول نفسي نفسي في الروح كل واحد يقول نفسه نفسه اذا رب العزة يقول هنا واتسقوا يوم هذا اليوم واتقاؤه شيء كنت تقوى الوقايه بينك وبين اهوالي هذا اليوم وعذاب هذا اليوم بما يتقى بالتقوى بما يتقى هذا العذاب بالتقوى شو التقوى تطبيق ما امر والانزجار عن عنه هؤلاء المنطقه المحظورات تجترنا والمنطقة التي فيها المباحات والواجبات و... ها؟ والأوامر، اه، اش انت تعيش به. منطقة منطقة تعيش بها، والمنطقة الشيطانية ايش؟ منها. تنسى هذه السؤال. سؤال سأل عمر رضي الله عنه أبا بنيكاح، قالوا قال له دعوا الصبي له أو سبحانه عمر كان عالم كبير ليذهب صلاة ما؟ قالوا ما أي آية في القرآن يا ابي أي آية أعرض في القرآن؟ قال له آية الكرسي فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على صدري وخليه لك العلم اهل هنيا هنيئا هنيئا عن عالم كبير شاء الله عمر يسال ابي وعمر كان سبحان الله يتكلم ينزل القران على لسانه كان فيك محدث صعب فهو يسال ابي ويقول له بس افهم فيقول يا امير المؤمنين هل مشيت في غابه في حريق غابه حرقس مشيت فيها يقول على كيف تعمل او بشوف كيف تعمل ما ماشي بالشغل قال احضروا يعني سواقه حاله قال با يتطور الانسان ماشي يجي في الدنيا ويحاول عندك تصيب وشوك قاعد تصيب وجاجه عندك تصيب دجاج عندك تصيب القنبله شو القنبله هذه الكبائر الشرك والقنبله يقضي على حياتك والزود والخمره والخمرة والربا والطغيف والنميمة والكذب وكل الناس كل هذه هذه شجرة وهذه إبرة وهذه قنبلة وهذه سقطت وانكسبت هذه قال له قال لي تحاول حاضر هذه صح إذا من لم يجنبك هذه الأهوال في هذا اليوم من صح واتقوا يوما لا تجزي نفسك عن نفس شيئا هيك. ثم يقول ولا يقبل منها شفاعه هذا الضمير على من يقول واش على النفس الاولى او الثانية نقول كل اولى سير مع الجولة واتسقوا يوما لا تزي نفسه عن نفسه شيئا نفس لا تزي نفس عن نفسه شيئا وينكم مسقره الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا حد يقولون لي قد ارزعني ولا سيه واحده ما تعطيني هذيني لا ابي كل واحد مشكلة. ما أحد أحد. ولا وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل ولو, ولو كان ابنك او كان او ابنك او ابنك او المهم يقول هذه النفس التي لا تزي عن نفس اخرى نفس شريف قال ولا يقبل منها شفاعه يعني حينما لا نفع اتدخل اتدخل والله فالله اشفع ما يمكن تحمل ولا تحمل تتحمل ولا تتحمل حال أشخاص تشقل الشفاعة يعني قد دخلت شفا من. يقبل منها شفاعة لا ليش لأن الشفاعة لمن ارتدى لمن شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أما الكافر لا لا يشفع فيه ولو كان هذا الشافع من أهل الشفاعة ويذن له بالشفاعة كان ملكا او نبيا او رسولا او وليا صالح او من أفل. ربا ربما من الشفاء ولكن يشفع بالكافر لا الا واحده شفاءت في محمد صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب شفع له في ان يخفف الله عنه هذا واحدة واحدة كانت في كبيرت من الحكم العام خفف سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري هل نفعت عنك يا طالب بشيء قال نعم بي قال هو اخف اهل الجنه اللي مش قال هو اخف اهل الناس عذابا وفي تحطاح من النار يضلي منها دماره يعني عنده صباط يرجع له ودا يعني في واحد البركه جهنم ويطبغيرو بعده فلقه و يرى نفسه كان ما في احد مثله في العالم وهو اخف واهول واهدا هذه وإن لم في أحد شعب ولو كان أباه أقرب إذا هذا الضغير على النفس الأولى لا يقبل منها شفاعة. النفس الأولى الكريم الشريف لا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ما نبعد الشفاعه في الشفاعة؟ ليه شو بالشفاعة؟ لأن الشفاعة معناها أن هذا الشبيع يضم صوته للطالب سميت شفاعه لأن تطلق طلب التصفيح تصفيح الانجره الكفريات والشرفيات ومقابلتها طلب التصفيح فانسى اتيت باخر 17 شف... فكان طلب من اثنين عندي قضية في العماله مثلا كان عند العامل ولا جاز ها فنسى غير معروف اتخذه واحد معروف ايش تدخل اشكر هذا جد اهدت الاهدت ثاني جزءنا شفيع ليس شفيع لانه ضم صوت ولا صوت حديث مشهور فكذلك قال ولا يقبل من الشفاء ولا تكون من الممكن لما منفعت الشفاء منفعت ان في الأول منفعت الشفاء قال والله عذ ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن مليون تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من في عشتوا كل وسائل الدنيا اللي تمسكوا فيها بالدنيا يقعوا فيها ما في محنيه ما في تحمل باول ما في شفاعه ثاني ما في رشوه ما في او فداء شحال شحال كيساوي هذا الكفر او هذا المعاصي شحال كم السيرتوا تساوي قال كذا من مليون ما في نزع لا هذا ولا هذا ولا هذا اشقى قوم الحميه هي عنده عنده عائلة، عنده يعني من يحميه من من يعني حمايه الله، قوه أشتد الله عز وجل ولا هو سلو، الوسائل التي تتتخذ في الدنيا في الاخره من فيه، هذا عبد ضمير على ماذا؟ على النفس الأولى، العودة على النفس الثانية، ولا يقبل منها النفس الثانية المؤلمة المحبوسه لا يقبل منها شفاعة. يعني اذا اتت بشفيع ليشفع لها ما يقبل ليش لان أول الشفيع ينبغي ان يكون من اهل الشفاعه ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والمشفع فيه ينبغي ان يكون ممن رصد الله ولا يشفعنا الا لمن رصدها. ولا يرضى الا لاهل التقدير قال ولا يقبل منها هذه النفس المحبوسه لا يقبلها جبا ولا يخل منها عذ فداء لا فيه ولا هم من صديق بعد هذا يقول سبحانه هذا وقوله: قوله واتسقوا يوما لا تجزي نفسه هذا ما انخص بني اسرائيل فقط بل هو لنا ايضا واتسقوا يوما لا تجزي نفسه عن نفسه شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذوا منها عد ولا هم من صديق ثم قال بعدها واذ ابن من آل فرعون ما قضى يعدد النعم يا بني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم من جمله النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى عليهم ونحن نرفع ايضا في النعم وما اكثرها وما بكم النعمه فمن الله والله يأمرنا ان نشكرها ناقص بني اسرائيل المهم يقول عز وجل واذ ابن من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم فرعون كان في مصر وكان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره اتعروا به ونازع الله في الوحيد ومع هذا نجد من يقول إنه في الجنة يرفر في الجنة إن فرعون في الجنة في الفردوس في فردوس الرحمن أشكوا يقول هذا الجلاب من؟ تدرون من؟ ابن عربي ابن عربي ابن في الحاتمي في, في كتابه الفصوص والفصوص في اللغة العربية الفصل هو الجوهر النفيسة الجهر كتابنا في الخاتم ها ولا في الثالث ايش كيف سيسمه قص ولكن هذا فصوص الحديث هذا مو هذا بخصوص هذه هذه بخصوصه في كتابه الفصوص يقول ان فرعون في الجنة ما دليلك يا ابن عربي هم العرب هذا يهولون ويعني ويعيون له الرايه ويضخمونه وحتى انهم يجعلونه في مصاف الانبياء وهو يقول ان الولي اكبر من كل الانبياء والمرسلين ويقول هو خاتم الاولياء نفسه انه سيد الانبياء والمرسلين هكذا وقال شاعر عنده شاعر يعني. نعم هذا يقول ان فرعون في الجنة وما ديلك يقول فرعون لما نزل الغرق فيه اشقال قام فلما ادركه الغرق قال اامن انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين يقول وقال انا من المسلمين وهذا الايمان ما في الشاع لا ولست التوبته للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال إني سبت الآن وصل إلى حال اليأس خلاص قال الآن والدليل على هذا ما يكذب العربي وأنا في اللي بغير يسمع الهالة العربي تضخيم العربي وهذا هو يسمع مديئة فيه في تشراش والتناش واللي إيه سعود سعود سبق دليل سعدني تابع ابن عربي كنه اله والغرض شنو هو هو تدبير الدين القضاء على الدين يمكن هذه العقائد كذا لانه هو شيء يقوله الصوفيه سيد العارفين ايش كل سيد هو شيء أول اول ما عرف الله وما في احد يعرف الله ما في سيد المؤمنين. من سيد المؤمنين؟ سيدنا رسول الله سيد المؤمنين والمرسلين. أما سيد العارفين لسيدين. المهم الله عز وجل رد عليه في نفس الآية التي بها، لأنه قال فلما أدرجوا الغرق قال آمن. أنه لا إله إلا الذي آمن فيه من إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله له الآن الآن آل زيد وقد عصيت قبله وكنت من المخطب لمن ثم قال الله فاليوم ننتيكي ببدلك لتكون لمن خلفك آه والله ما زال آية من نجحت الآن وأنا قد ذرت مصر ورأيت جثته وعيث فصدق الله عظيم فجثته موجود الآن. حتى ان الارض اخذت ساكنه منه فنقلوه من مصر الى فرنسا وعالجوه ليبقى لتبقى موجوده الله. ويقول الله سننجيك بمدلك. حتى ان الارض لما ظهرته جعلت الكفر والملاحده ينقله من الى ليش ليبقى لتبقى جسده ويرعمل هذا هنا امرأة تكون عند رجل يصار في رأسه بمرض خطير وتقول في جنة في عاملية ثالث وكان وقيلة إلى الرباط العملية الثالثة وطلبها في كم وعندها سمائة أولاد ما عندها شيء حتى السكنة معجرة فتطلب مساعدة سجدات الله كل لك أعرف المرأة قل قل قل فهذا يدلكم على ذلك. طمأنكم من ساس هذا السيد يدلكم على هذه المرأة. سعدوا هذه ما يسر الله جميعكم. يقول الأفغانيين: إن شاء الله. ذكر سفي أحد الفتر أن المسلمين تلقوا هزيمة النكراء في معركة بحيد. فهل يمكن اعتبارها هزيمة كما استدل بها أحد المصريين؟ حينما انهزم جمال عبد الناصر أمام إسرائيل فقال إذا كان عبد الناصر انهزم اليوم فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد انهزم في احد هذه البقارة باطله ليش؟ لأن الله يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قل هل يستوي لقع البصير أم هل يستوي الظلمة والنور نعم قضية الحزيمة في بوحد إنما كانت درسا درسا نستفيد استفاد منه الصحابه ونستفيد نحن منه ما هو الدرس المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم أو المخالف في هذا الدين يعني تسبب لنا في النكسه المريرة وهذه الأمة كانت لها صولة وكانت لها جولة وكانت لها وجود وكانت أمة سيدة الأمة ها؟ وما عرفت في الجزيره العربيه الا بهذا الدين ما كان مجهول ما تعرف ما كان له وجود ولا كانت معروفه في الخريطه فخريطة العالم ما كانت معروفه من الذي عرفها واوجدها العالم وصار العالم من ينظر اليها شوان عرفها الاسلام هذا الدين لما تخلت عنه صارت نكده فالان اخزى امه وارض الامه واحقر امه ايش هي دي امه الاسلام وصارت الاحقر امه التي كانت ممزقه في الاطاق ها شكون هي ابن اسرائيل صار له هجوم على صدر هذه الامه عقاب من الله لها لان تخلت عن دينها فازها الله واذلها هذا هذا الدرس اعطاهنا الله من غزوة اسبوعي من غزوة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخر ثم صرف ثم صرفهم ان سيئت لهم وان فتح لكم كما قال من هذه الآية تحسونهم باذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيت من بعد ما أراكم أراكم اراكم النصر هنا في اول خلاص ولكن عصيتم منكم من يريد الدنيا يقرب ابن مسعود رضي الله عنه والله لولا ان الله شهد بان في صحابه رسول الله من يحب الدنيا ما كنت يخطر على بالي ان احد من يحب في الدنيا ويميل الدنيا ولكن هذه الايه هذا درسنا درس اي درس ما درسنا ايه المهم يقول الاخ ايضا <تصفيق> القال الشيخ شيبية رح رحمه الله في أدوار البيان قال صلى الله عليه وسلم أن يبيع ويبساق في المسجد، فقولوا له لا أبطح الله في جارته، لا النساء الآخرين، يقول شيفنا ما فقه هذا الحديث وهذا يقصده في المسجد حتى خارجه لا، راسوس يقول من رأي من يبيع أو يبتسم في المسجد رواية شد دارا أو يمشي يقوم يقول إيش كو شبر حاجة أو إيش كو تحت بها ها؟ فكلاهما حرام يقول لي سمي عزوز كل الارض الله بها الله عليه وإذا يكون الشباح يتبيعه ويجبزع في المسجد كل أرض أو تجانس عمل بلاقي ديك أسنا لأن المسايز ينبت نبيتان وإنما بولية الصلاة وقرأس القرآن والذكر والتصبيح وويل أخير متعف الله عز وجل أما لغير هذا لا ها؟ فقول الله الله نعم يقول واش هذا الشيخ هذا حرز المسجد نعم لا في الباب نعم بيطعت وشي حاجة طع شلوا صبطة ولا ولا تحلم بالثام ولا تحلم فاتح ولا كذا وش في داخل يقول يا إخوان أشكوش كده خلاص أما داخل بجد لا وحسن فقير يعني الفقر لا يجوز لو يقول لا عن المدر ولا ولا في في يقول يعني إيش بيضبر هذا او أو تحتو تحت وحاجة. لا حرف لا يجوز في البر البر المساجد ببر أن شفنا وأن تنسي عليها لله الله يقول في بيوت أدين الله أن ترفع مثل هذه السخايس عن مثل هذه الدناية هذه المورة الدنياوية ما يبغي التوزن بجد لأنه يجب أن يشرب في إعضاده السمي وطعب ثم يقول <تصفيق> يا شيخ أهان الخياد يلزم على هذه الملابس المفضوحة التي التي تصنع للنساء والمسياد والإسباب للنساء والإسباب الرجال أن ينطبخ عليه كله تعالى هذا كله كله ينطبخ عليه قالوا تعالى وسعاونه على البر والسقوى ولا تعاون على نفله العدوان يقول العلماء وقد كما ذكر الغزالي وغيره يقول حتى الإبرة اذا صنع او خيط يعني خاف شيء للظالم فهو الظالم حتى الإبرة اذا اعطاه للظالم فهو شرك مع الظالم إبراه. او خيط شيء فهو شرك ما في شيء ثم يقول هل الذين يحبون اليهود وإذن صرونهم على المسلمين يصير يصيرون الكفار مثلهم وهم يشدون أن لا إله إلا الله ولا يعتقدون ذلك هو معنى الكفر ومعنى الكفر الأصغر والأكبر يا اخوان من أحب الكفار ووالاهم ونصرهم على المسلمين وابغض المسلمين وابغض عقيدته وابغض دينه صادق هذا كافر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أو رياء بعضهم او رياء بعض ومن يتولى منكم فانوا ابغض المسلمين واحب الكافرين فهو كافر كفر مخلد لصادق كفر اكبر لكن اذا انه والى الكفار ولكنه متشبث في عقيدته ويبغض الكفار ويغضض ما هم عليه ولكن لمصلحه اختطت ولا هم لا بغض في الاسلام واهله لا هذا ايضا نقول انهم مثلهم ولكن هذه المثليه دون المثليه الاولى وفي نزل قوله تعالى في الحاطب لابي بلسعه الذي والى المشركين وكاتبهم لأنه كان عنده غرض عنده ها عنده المساع في مكة وما في أحد من عائلة يحميه يعني يحمي مساعه هناك فهو راسلهم لهم وأخبرهم بأن صلى الله عليه وسلم يريد غضوه يريد مسح المسكة ولما سبحان الله جاء جبريل وأخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا الصحابي واذا بي يناديه ها هو وانكر كتب رساله وارسلها مع ضعين مع امراه وارسل عليه ابن ابي طلحه الله عليه وسلم ارسل عليه ابن ابي طلحه الزبير فادركوا هذه المراه وفتشوها فابى ان تتعثر وينبيها فهددوها بان يفتحوا عورتها لا تعترف واخذوا من عقاص شعله الرساله وجدوا فيها من فلان يعني هذا الصحابي الى فلان وفلان سنضيض قريب ان رسول صلى الله عليه وسلم يريد ويريد ويريد ده كفراً بالله يفعل سهيداً قال والله يا رسول الله عليه بالله ما نفع أبداً وإنما رئيس ورئيس ورئيس وعلمت أن الله ناصره وأن هذا الدين منصور إن شاء الله ما في شيء ولدي أرسر لتخذ يدينا فقط فأومر رضي الله قل دعني أقطع الأسعاد المنافس كافر بالله خلاص. حرص هذه موالا كافر بالله خلاص. حرص قل دعه إنه من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل بطر فقال افعلوا اسمعوا ما شئتم. افعلوا ما شئتم فقط غفرت لكم انه من أهلك ما قد عنه لأن هذا الولاء ما كان حبا في الكافرين ومغضا في الإسلام والمسلمين لا إنما كان لمصلحة دنيويه ومع هذا نزل قرر تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تنقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءت من الحق يخرجون الرسول وإياكم ان من الله ربكم وإلى فهذا نهي لكل المسلمين أن يوالوا كفر، فهنا موالدون موالا، وطفردون كفر. هذا هو جوابي عن هذه الأسئلة. ثم يقول الآصف، ما حكم من ترك قراءه الفاسحة شكا أو وراء الإمام؟ إذا نسي أو شك، بعض العلماء يقول لا بد لأن بعض العلماء يجيبون الفاسحة، بعضهم يقول لا بد أن يعتبر نفسه كأنه كأنه يعني مسبوق كانوا مشغول مثلا اذا نسي الفاتحه في ركع من ركعات او شكع قراءه وقراءه في يصلوا كانهم ولكن صواب لا مراعاه للقول لقول اخر انه يقول لا تجب الفاتحه على الماموم هناك وكذا كبيره ومنهم الامام البخاري ومنهم ابن سبيع رحمه الله ومنهم ومنهم الكثير الكثير من علماء الكبار كبار ومن الصحابة الكثير ممن يقول لا تجب الفاسحة على المألوم ولكن الصواب انها تجب للمراعاة يقول اخيروه معهم بالتدين ومراعاة لهذا القول نقول لا يجب ها ان يعتبر نفسه كأنه مسبوق ثم يقول اخ اذا كان الصف بعوجا من العاصي هل من كان سبب في انجام عم الصف الصف كله نقول له هذا الذي عوج الصف يا من من من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا هو هو الصف كله ومن قطع صفا قطعه الله حتى ولو جذبت من من واحد اتوج وجد الصف متراص فهناك تركع لنا حديث والمصحف أنه يجذب واحد إليه لي بكله يصلي واحد. لا ما يجدي لأنه يدخل في خرسوس ما هذا صحيح من وصل صفا ومن قطع صفا قطع قطع قطعه الله هذا اللي يقطع الصفن ويجدي واحد قطع الصفن هذا يقطعه الله وعارف الله إذا ما عليه إيه ما يجدي لأن يمكن في الله أن يرسل له وشاع إذا وجد فيك تدخل وتدخل ما وجد خلا صلِّ حيث أنت نعم صلِّ واحد ثم يقول هل النية تعتبر وحاضرة مع فعل الشيء فقد يستيقض الرجل من النوم فينوي استقابه انه يتو هل هذا ينوي حينما يباشر ودوء يا اخي الكريم النية هي حينما تكون الفراشي ليكم الى اين انسى الى اللوش ادخل ايجس قول سأتوتى لي ليس لما تريد تقتصر ولا تتوتى او تلعب لسوتى لا تتوتى ثنيه في القرب النية هي التي صرفت واقامتك من فراشك ما في هذا الوسواس يعني لا مش الله يخلينا واش بعد يقول اللهم انينا واش لا توضى وين يصلي اللهم انينا واش يجي ينوي يصلي وصل بالحدود وهذه الظهر وك... ما شاء الله هذا وسواس هذا وسواس لا في لا ثم يقول الماء متبقي من الوضوء هذه تنصب الوضوء مره ثانيه نعم يقول <تصفيق> صلى الله عليه قال أن الرجل بفضل المراه والمراه بفضل الرجل هذا تنزيه فقد من فضل ميمونه والرجل من فضل الرجل وما من فضل المراه والمرأة من فضل الرجل والمرأة والرجل من فضل المرأة. جائز هذا كله جائز ولكن الاولى لا الأولى فقط الافضل لا والرأي الجواز اللهم الله يوفقنا جميعا الله سبحان ربك وسلام على Yeah